اني رايت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك جت بك ربك ويعلمك من تؤويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم. كما أتمها على أبويك من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 ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يلتقطه بعض, السيارة يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذنوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 قالت فذلكن الذي لنتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني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 فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قَالَ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباؤكم بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إله ذلك الدين القائم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 قلنا حاش لله ما علنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم أقنه بالغيب وأنا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 فإن لم تأتوني به فلا كين لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها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 قال لن أنسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إِلَّا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إذ الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه قَالَ قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه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 عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا اسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُبَتْهِ وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا السنا وأهلنا الضرو وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْنُوا بِعَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم أَلَمْ لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون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 وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء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 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون